كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون 118. بسم الله الرحمن الرحيم 119. لا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صَدَقُوا وليعلمن الكاذبين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 وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِذُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَلِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ